رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيْهِمْ عذاب الجحيم رَبَّنَا وَأَذِخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَذٍنِ الَّتِي وَاتِّي تؤم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقِهي المسيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا نادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمث تنا ثنتين وأحيتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفوت وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ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 وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاغمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور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 كانوا هم أشد منهم قوه وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت ياتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب ولقد أَرْسَلْنَا موسى بِآيَاتِنَا وسلطان مبين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 توم إيمانه أتقتلون رجلاً أي الله رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم.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 يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرحون ما أريكم إلا ما أرى وما أهدى إلا سبيلا وشاذ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب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 يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هذا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مِمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن اللَّهُ مِن بَعْدِي رَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُرْتَابٌ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاه كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبر، وقال فرعون يا هم بنلي صر عل علي قبله الأسباب أسباب السماوات طالع إلى إلىه موسى وإنني لا أظنه كاذبا، وكذلك زينا لفرعون سوء عملي وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار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 ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فدحهن سوء العذاب النار يُعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتعاد دون في النار فيقول الضعفاء لَلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ فَيَقُولُ الضَّعَفَاءُ لَلَّذِينَ تكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنوون أن نصيبا من النار؟ قال تَكْبَرُوا إِنَّ كُلُّ فِيها إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ العِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ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 اننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد يوم لا ينفع الظالمين محذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الد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 سميع البصير لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يحلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا صَالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن إبادتي سيدخلون جهنم ذا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار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 فَكُلٌّ كَذَالِكَ يُفْكُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَذَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمْ ما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين.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 وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هو الذي يُعْيِّ وَيُمِيت فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونَ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 قالوا ضل عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين واليكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تصبر إن وعد الله حقا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 من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسره نالك المبطلون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 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا اكثر منهم غم واشد قوه واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءت هم رسلهم بالبينات فرعوا بما عندهم من العلم وعاقبهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا سَنَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَقْوَى فَوْقَهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ في عباده وخسروا هنالك الكافرون